هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأحوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا وتمتعوا بحور عين واعب واتراب لله درك لم تانس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستنطر الذل اصغاءا واذعانا لله لم تانس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا امطر الذل إصغاء وإذعانا بل عشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا وبركانا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وأخر مؤتلق الأحداق فرحانا بل عشت مسعر حرب في كتائبنا ترغي وتزبد أعصارا صاراً وبركاناً واليوم ألقى جواد المجد راكبه وقره اقتلق الأحداق فرحانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خرقها المأنوس سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة إذن بعيشك محبورا وجدلانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس سريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة إذن بعيشك محبورا وجدلانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا في عطفيه مؤتلقا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فناله وحباه الله رضوانا فاربأ بدمعك قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله ولا على من سرت للمجد رجلاه فاربا بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسبله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 وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعب الذل لهثا خلف دنيا آه... آه... هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها فانقش على وجنة الجوزاء قولةنا ليل الشهادة عز عز معطيها هذه آه... الشهادة